الصيام جنة برنامج على أمواج اذاعه غردية من اعداد وتقديم الأستاذة فاضلة ناصر بسم الله وكلنا على الله وسمينا عشمنا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في العدد الخامس والأخير من الصيام جنة أخي الصائم أختي الصائمة لا شك أنك تعرضت لنفحات الله في الاسحار وأعطياته لاحبابه الأبرار وكنت منهم ونسأل الله أننا كنا منهم والمحبين لطاعته وسررنا وسررنا بقبول توبتنا توبتنا وتذللنا بين يديه اخي الصائم اعتبر نفسك تاجرا تاجرت مع الله بتجارة لا تبور وادخر لنا الأجر والثواب الثواب والأجر الذي لا يفنى إلى يوم أن نلقاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّتِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ أخي الصائم اسأل الله اسأل الله أن يريحنا كما أراحنا في الإحدى عشر شهر المقبلة كما أراحنا في شهر رمضان أسأل الله في هذه الأيام أن نستمر على الطاعة أن نستمر على هذا الدرب الذي خبرناه واكتشفناه تقوى شفافية روحانية توبة وأوبى وعودة محب الأكل ومحب النوم عاجزون عن القيام بأعمال كبيرة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 أيها الصائم، أيها الصائمة، ربما جاءك سؤال الآن كيف أحافظ على روح رمضان؟ كيف أحافظ على هذه الروح التي اكتسبتها في رمضان؟ عندما يقترب رمضان من لحظة الوداع بعد أن ملأ حياتنا خيرا وإيمانا، دائما يكون السؤال كيف نحافظ على ما حققناه في شهر الصيام؟ كيف تستمر معنا روح رمضان ليكون شعار كل منا؟ دائما وطول العام لا يسبقني إلى الله أحد كيف نودع رمضان كيف نستمر في عهدنا مع الله وكيف نحافظ على ثواب رمضان هل تظل علاقتنا بالله تعالى بعد هذا الشحن الروحاني والايمان قوية لنبلغ رمضان القادم ونحن أقل ذنوبا ومعصية كيف نودع رمضان ابحث عن هذا وأجب عن السؤال في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجال ونعمر في الأرض مساجد وننفذ أمران نحن نعلم أن الشياطين تكون مسلسلة في رمضان وعند فك أسرها ليلة عيد الفطر تحاول إيقاع التائب في معصية معصية شديدة لتفقده كل الثواب انتبه إلى ذلك انتبه انتبه الذي حصل عليه في رمضان وما نراه من لهو في العيد هو من فعل الشيطان الناس يجب أن تحافظ على ما حصلت عليه في رمضان من ثواب وبناء على هذه السلوكيات الإيجابية يجب أن نحافظ عليها في الأيام والأشهر التالية لرمضان هل يستطيع الإنسان أن يعرف هل قبل دعاءه وصيامه وقيامه في رمضان أم لا وهل غفر له أم لا لا بد أن يستيقن أنه غفر له كيف ذلك لا يجد في نفسه رغبة في العودة فهذا هو القبول <تصفيق> والشوق يذوب بي يا نفس لي الرحمن مين صح رايك بي العمر في بس ما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 أخي الصائم جربت صوم البطن صوم الجوالح صوم عن الأكل جرب جرب في 11 شهرا المقبلة صيام القلب صيام القلب مهم جدا صيام القلب نحن في زمن ارتكاب الذنوب فيه سهل جدا والفتن فيه كثيره جدا فلماذا لا نخترم هذه الفرصة لماذا لا نستمر على هذه الروح التي عمقت إيماننا في رمضان كله لما لا نستمر بعد رمضان لماذا لا نستمتع بصيام القلب فصائم القلب يصوم عن كل شيء إلا عن الله سبحانه ليس في قلبه شيء سوى الخضوع والخشوع لله إذا نطق فعن الله وإذا تكلم فلله وإذا سكت فمع الله فهو بالله ولله ومع الله مدة ثلاثين يوما كل دق في قلبه كل دق في قلبه كل, كل در في كيانه سبح لله وحده طوال أيام وليالي شهر رمضان هذه فاتورة الشهر الإيمانية فليكن شعارنا في هذه الأيام لن يسبقني لله أحد او سأعبد سأعبدك يا رب كما لم عبدك من قبل فلنعمل على تحقيق هذا الشعار على مدى السنة القادمة وحتى رمضان المقبل بإذن الله وإلى الصيام جنه قد بي النفس حتى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 إليه قلوب الخلق تنطلق أصيام جمره هنا الاحساس بسكون النفس الاماره للسوء وكسر شهواتها هنا الاحساس بصفاء القلب عن الكذب حتى متى يا تغشاك الظنون وتائهون معذبون والرقدون الصيام جن اخ الصائم استأنف عملك واعلم انك كلما داومت عليه هان عليك يشكو كثير من الناس من صعوبه العمل الصالح عليهم ولا ننكر المشقة في بعضه فالجنه حفت بالمكاره ومع ذلك فإن العبد اذا داوم عليه هان عليه والواقع خير شاهد فانك تجد من نشا على الطاعه صارت ميسره عليه وقد أفقت، وقد وفقت لطاعات هذه الأيام هذه الايام المباركات فاجعل من هذا درسا لك على قدرتك عليها وتأهلك أن تكون من أهلها ولا تضمن أظلم الناس لنفسك بحرمانها من الانتساب لأهل التقى والصلاح أخي الصائم استأنف عملك واعلم أنك كلما دومت على الطاعة هانت عليك وأصبحت ميسارة الله أكبر الله أكبر. يا بنا يا ألتف بنا ألتف بنا في الصيام جنة أخي الصائم يستأنف عملك. وعالج كل نقص بالتوبة والاستغفار بعد رمضان فأنت لا تعدو كونك آدميا ضعيفا من طبعك الخطأ والتقصير هذا طبع الإنسان ومهما حاولت في تكميل ذاتك يبقى التقصير من طبعك وليس هناك وليس هناك من هو كامل في هذه الحياة ليس هذا تهينا للوقوع في المعصية لا ولكن بيانا للحال وايضاحا للعلاج فعلاج تقصيرك هو الاستغفار دائم في كل وقت وكل آن عالج كل نقص بالتوبة والاستغفار أخي الصائم استأنف عملك بعد رمضان وعالج كل نقص بالتوبة والاستغفار إن أهل الإسلام يتفاوتون في طاعاتهم وقرباتهم وفي بعدهم عن الذنوب والمعاصي وليس حال من ابتعد عن المعاصي كحال من تلبس فيها ولكن يرجى لمن دوم على الطاعات أن يرتقي في منازل الإصلاح حتى يصل إلى منازل عالية رفيعة بطاعاته وقرباته بعد فضل الله عليه وكلنا نعلم ونستشعر هذا في الحياة وعزاؤنا والدافع وراء ذلك للمداومة على التوبة والاستغفار ما جاء في القرآن الكريم ولنرجع جميعا وهو واجب نفتح المصحف الآيات من 136 إلى 136 من صورة آل عمران فيها وصف لأهل الجنة واستغفارهم الدائم وعدم إصرارهم على المحرمات فلنكن منهم ونسارع نسارع إلى مغفرة, مغفرة ربنا ونسارع إلى جنات عرضها السماوات والأرض ونسارع أن نكون من المتقين حتى تصبح حق لنا وحتى نكون من المتقين لا بد أن ننفق في السراء والضراء وأن نقدم الغيض وأن نعفو عن الناس وأن نكون من المحسنين وإذا فعلنا فاحشة أو ظلمنا أنفسنا تذكرنا الله نتذكر الله ونستغفر لذنوبنا ونعلم يقينا أنه لا يغفر الذنوب إلى الله ولا نصر على هذه الذنوب وهذه المواقف لا نصر عليها خاصة إذا كنا نعلم أنها ذنوب ومعاصي حتى حتى نستحق جزاء المغفرة من الله ونستحق الجنة الجنة التي تجري من تحتها الأنهار نخلد فيها نعمة نعمة من الله وأجر للعاملين الذي ندعو الله أن نكون منهم افتح قلبك ومسح ذمعك وادعي ربك صدرك هو خلقنا منا يسمع طلما الشمس يومات تطلع افتح الباب ومسح دماغك ودعى ربك يشرح صدرك وما منا يسمع طلما الشمس يومات تطلع يبقى تبص في الصيام جنة جناخ الصائم استأنف عملك. استأنف عملك قبل رمضان وبعد رمضان وفي رمضان وثق سلتك بالمولى عز وجل وأثبت عليه فإن الأعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتيم قاعدة هامة جدا تذكر أنه كلما داومت على الطاعة وفقت لحسن الختام الذي وفقه الله لأن يلقى الله ويختم له بسجدة في مسجد في الحرم في مكان ما في فعل خير ما ليست فجأة قام بهذا العمل ولكن المداومة داوم عليه فهان عليه فيسره الله إليه ومن رحم ومن رحمة الله أن من ختم له بعمل صالح كان ذلك دلال على حسن خاتمته اخي الصائم من مات على عمل صالح كان من أهل الجنة والأحاديث في ذلك كثيرة، فلنعقد نية على أن نستديم الطاعة ونسأل ربنا التبات ونتيقن أنه كريم جواد وإلى رسائل قصيرة لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون لا إله إلا الله, لا إله إلا الله قصيص رمضانية الله, أكبر الله, أكبر لا إله إلا الله استقبلها بقلب حامد وشاكر للنعم الكثير التي منحها الله لك وأرسلها بقلب يحاول بكل ما يستطيع غرس بدرة الخير في طريقه والمحافظة على جوارحه الله أكبر الله أكبر مع الرسائل رسالتنا تقول بعنوان إن مع العسر يسره لا أحد في الحياة إلا وقد ذاق مرارة الأسى وشرب من كأس الحزن ولبس ثياب المرض ويترى من الذي لم يتجرع غصص الهموم ونزلت بسحته أمطار المصائب لا أظن أن أحد النجام مما ذكرت ولكن المؤمن ينظر لذلك من نافدة الكتاب والسنة ليرى قرب الأمل وضياء الفجر وأن, وأن العسر يعقبه يسر وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن الأيام القادمة تحمل الأفراح وأن الليالي تعانق السرور فيا مهموم إن ربك حكيم أن ربك حكيم فيما قدر عليك فلا تقنط وتجزع لا تحسبوه شر لكم ووالله إنه قريب وسميع لصوتك إن ربي لسميع الدعاء فابتسم وانتظر الفرج وأبشر فإن مع العسر يسر نفسي عرابتك بين أحضان الكآبة والجراح نفسي فصاقاً Let's keep it. Uh, let's keep it. قصيرة ابعتها. ابعتها إلى ذاتك إلى نفسك قل لها إن الله كرمك كرمك في هذا الوجود فمن حقك أن تكوني مكرمه. نظرتك إلى ذاتك تطلب منك أن تفهم نفسك وتعرف شخصيتك وتحدد قيمتك في الحياة لا تنتظر من الآخرين أن يحددوا لك قيمتك قل لنفسك إنني إنسان وللإنسان قيمة كبرى في هذا الوجود وعليه مسؤولية خطيرة في هذه الحياة لقد تولدت على هذه الأرض مكرما محترما لقد منحني الله سبحانه كل هذه الحقوق كما وهبني حقا ونصيبا في هذه الحياة وقرأوا لصورة الإسراء الآية 70 كرمنا الله سبحانه وتعالى كرم بجميع بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على ال... على كثيرا من الخلق فضلنا على كثير من الخلق تفضيل ولدنا على الفطرة ولدنا على الفطرة وكنا أنقياء خلصاء من الشر والسوء وأولدت معنا المشاعر والغرائز والوجدان والأحاسيس فلمت كما ينمو الجسم ويتفتح العقل وبالعقل والغريزة بدأنا نتعامل مع الحياة ومن الحق أن أعبر عن كل ذلك تعبيرا سليما يجب أن نشعر بهذا وندرك جيدا أن على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على هذه الصفحة البيضاء الناصعة في سجل الحياة. قل لنفسك بعد هذا الشهر الكريم إن شخصيتي، إن شخصيتي ومستقبل حياتي أمان بين يدي. أتصرف بهما كيف أشاء. كما يريد الله وأقود نفسي كيف أشاء على الفطرة فطرق الحياة كثيرة متشعبة فيها التيه والضياع وفيها الخير والرشاد لقد انحدر أناس كثيرون ومازالوا في سن مبكرة بعضهم لم يتجاوز السابعه من عمره فذهبوا فريسة للنزوات والتعامل السيء مع الدوافع الغريزيه أكبتها أكبت لجامها تحكم في نفسك واشعر أنك مكرم يا صاحب الهمي إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله Ya صاحب الهمي إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الحس يقطع احيانا بصاحبه لا تياسن فان الكافي الله يا صاحب الهم ان الهم منفرج أبشر خير فان الفارج الله رسائل قصيرة كيف اتعامل مع غرائزي وقدراتي إن الذات الإنسانية تحمل مشاعر الحب والكراهية الرضا والغضب وغريزة الطعام والجنس وحب الذات والتسلط وحب المال حب المال الذي يلهت وراءه الكل والرغبة في التفوق على الآخرين وهي التي تدفع الإنسان إلى الكثير من الأفعال الشريرة والسيئة كما تدفعه إلى فعل الخير والمصلحة المشروعة لذلك فإن الموقف الصحيح هو أن تفكر أن نفكر في عواقب الأمور قبل أن نقدم على أي عمل ونعرف ماذا ما الذي ينتج عن فعلنا وموقفنا من خير أو شر كما أن من المفيد أيضا الاستفاده من تجارب الآخرين واستشارتهم نثق نثق بهم خاصة المقربين وأصحاب الاختصاص إن دوافع إنفعالية عديدة تحرك الإنسان قد يدفع الإنسان الغضب أو الكراهية أو الآنانية إلى ارتكاب الجريمة أو التورط في أفعال لا يستطيع التخلص من نتائجها السلبية أو الاضطرار إلى الاعتذار وقد يستولي على الإنسان الوهم والخيال ويتصور مشاريع وآمال وهمية لتحقيق رغبات نفسية مثل اكتساب المال والشهرة أو الموقع وغير ذلك فيبدل, فيبدل جهودا ووقتا ومال دون أن يحقق نفعا بل يذهب كل ذلك سدى الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب لي ضاقت بالدنيا الدنيا في تحت كتاب رب البيت قريت لي تيسر لي نحكامه وآياته تدبرت المعاني اللي تزيل الهم والتشتيت شرح بفكري القاصر مع كل اتجاهاته لي أضاقت بي الدنيا لي أضاقت بي الدنيا كتاب رب البيت قرأت اللي تيسر لي منحكا ما هو آياته تدبرت المعاني اللي تزيل الهم والتشتيت سرح بفكري القاصر مع كل اتجاهاته بي الدنيا تحت كتاب رب البيت قرأت اللي تأسر لي نحكي ما هو آياته تدبرت المعاني اللي تزيل الهم والتشتي سرح بفكري القاصر مع كل اتجاهاته بي الدنيا تحت كتاب رب البير رسائلنا تتواصل في هذا العدد الأخير من الصيام جنة إن الدوافع،, إن الدوافع والغرائز يجب أن نتعلم كيف نتعامل معها أخي الصائم قد يستولي على الإنسان الوهم والخيال ويتصور مشاريع كما ذكرنا وقد تدفعه الشهوة للإحساس باللدة, وقد تدفعه الشهوة والإحساس باللدة إلى ارتكاب أفعال وهذه الأفعال تعود سلوكا سلبيا يتعوده ويصبح يسلكه كتناول المخدرات والتدخين والجنس المحرم وغيرها مما يجلب له الندامة والكوارث ولا يشعر بخطئه إلا بعد فوات الأوان إن من الحكمة ونضج الشخصية لا يكرر الإنسان خطأ وقع فيه كما أن من الحكمة والوعي لا يقع الإنسان في أخطاء غيره إن التجارب مدرسة تعلم الإنسان الخطأ والصواب وعليه وعلينا جميعا أن نستفيد من أخطائنا ونجعل هذا الشهر نقطة لنواصل ما اكتسبناه لا نفقد ما اكتسبناه رسالتنا مهمة جدا في هذا العدد لكل إنسان وقيل قديما من جرب المجربات حلت به الندامة وهناك حكمة حكمة تقول السعيد من وعظ بغيره فاحترام الشخصية احترام الشخصية المكرمة التي كرمها الله والاعتزاز بهذه الشخصية مهم جدا مهم جدا أن نشعر به في رمضان ويستمر هذا الشعور بعد رمضان وإلى روحانيات الصائم. روحانيات الصائمة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 روحانيات الصائمين أيها الأحبة أيها الإخوة الصائمين هذه مشاعر متصدق صائم قال فيها في رمضان الصدق لها طعم خاص ولد عجيبه ولا غرو فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان أخذت عهدا على نفسي ألا يمر يوما من رمضان إلا ولي فيه نصيب من الصدق والإحسان فقليل دائم خير من كثير منقطع وبعدها صولات وجولات بين بيوت الأرامل واليتامى والفقراء والمحتجين لا يعلم بي أحد إلا الله شعرت برقة في قلبي ولذ عجيب في نفسي فعرفت حقيقة الصيام وأحسست بقرصة جوع وحرمان الآخرين جلست مع اليتيم فنظرت في عينيه وكأني وكأنه يسألني عن أبويه ولماذا هو ليس كغيره من الصغار معهم الألعاب والحلوة والطعام وهل سأشتري له ثوبا جديدا يلبسه في العيد فمسحت بيدي على رأس اليتيم فإذا بقلبي يلين ودمعي يسيل فذكرت قول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن رجلا إشكا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قصوة قلبه فقال عليه الصلاة والسلام ان أردت أن يلين قلبك فطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم أيها الاخوه الصائمون هذه مشاعر متصدق نتصدق ونعيش بهذه المشاعر فهي روحانيات الصائمين ك تطلع زي ما تزرع فيه، في قلبك أوي. ربك خلق لك عقل للتفكير، شايلك وعيوبه دي لو ناوي حتبدل جمع عيوبك حطها قدام عينيك ركز مع نفسك وخلي عينك عليك مش مستحيل وناس ناس كتير تغيروا قلبك معاك تتسبوا وتخساروا روحانيات الصائمين في هذا العدد هذه روحانية تائب في رمضان حديث التائبين, حديث التائبين وخاصة في شهر التوبة عجيب غريب اسمع معي إلى هذا التائب في رمضان وهو يحاول أن يصف فرحته وسعادته فيقول ما أجمل رمضان ما أجمل رمضان وما أحسن أيامه سبحان الله كل هذه اللذة وهذه الحلوى ولم أدق طعمها إلا هذا العام أين هي عيني كل السنوات أين هي عيني كل هذه السنوات إيهن بل أين أنا عنها فإن من تحرى الخير يعطى ومن يبحث ومن يبحث عن الطريق وجده من يبحث عن الطريق ججده وسيجده ومن أقبل على الله أعانه صدق الله في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وكما في الصحيحين سبحان الله أشعر أن حملا ثقيلا انزاحا عن صدري وأشعر بانشراح فسيح في نفسي أول مرة في حياتي أفهم تلك الآية التي أسمعها تقرأ في مساجدنا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء أين ذلك الضيق وتلك الهموم التي كانت تكتم نفسي حتى أكاد أسرع أين تلك الهواجس والأفكار والوساوس أين شبح الموت والانتحار الذي كان يلاحقني فيفسد علي المنام إنني أشعر بسرور عجيب وبصدر رحيب وبقلبي لي دقيق أريد أن, أبكي أريد أن أبكي أريد أن أناجي ربي وأعترف له بذنبي لقد عصيت وأذنبت وصليت وتركت وأسررت وأعلنت وجاهرت وابعدت وقربت وشرقت وغربت وسمعت وشاهدت والله لولا الحياء لولا الحياة لصرخت بأعلى صوتي أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أشعر بلدة الاعتراف والافتقار للواحد القهار أنا العبد سقيم من الخطايا وقد أقبلت أن الطبيب أنا العبد شريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد شريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا روحانية روحانية تائب في شهر الصيام نستمر معها يقول أريد أن أبكي أريد أن أبكي فأنا لم أبكي منذ عوام أريد أن أسمع القرآن فلقد مللت ملاهي الشيطان أريد أن أقرأ القرآن لماذا يذهب رمضان وفيه عرفنا الرحمن وأقلعنا عن الذنب والعصيان ما احلاك يا رمضان ما أجملك سأشغل أيامك ولياليك إذن حييت بل ساعاتك وثوانيك كيف لا وقد وجدت نفسي فيك أليس في الحديث رغم أن رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له يا إلهي يا إلهي ما هذا الشعور وما ألده يا معشر العاصين لا بأس من قلب تائب يمكن أن تدب فيه الحياة ويمكن أن يشرق فيه النور ويمكن أن يخشع لذكر الله فنحن في شهر رمضان نحن في شهر رمضان وفي أيامه الأخيرة هذا الشهر الذي هو شهر التوبة والغفران شهر تصفيد الشياطين وفتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران والله والله لشعور شعور جميل جدا أن تشعر أنك اقتربت من خالقك والله يحيي الأرض بعد موتها فتنبت وتظهر يا معشر التائبين الذين يحبهم الله مع المتطهرين نسال الله ان يجعلنا منهم اللهم ارض عنا فان لم ترض عنا فاعف عنا سبحان الله في رمضان رياح الأصحار تحمل انين المدنبين وأنفاس المحبين نفعني الله واياكم ورزقنا العفو والغفران وإلى عبر وعظات للصائمين اللهم <تصفيق>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 إنها عصير أيام من سبقونا وحرارة تجاربهم هذه القصة في هذا العدد أنقلها لكم على لسان أحد الدعاة ويقول أنها قصة حقيقية لذلك يقول مرة مرة إمام في لندن نقل إلى ظاهر لندن اضطر أن يركب مركبة كل يوم مع السائق نفسه فمر صعد المركبة واعطى السائق ورقة نقديه كبيرة رد له التتم عدها فإذا هي تزيد عن عشرين بينسا على ما يستحق فقال هذا الإمام في نفسه سأرد هذه الزيادة للسائق لكن بعد أن جلس جاءه خاطر شيطاني قال إنها شركة عملاقة عملاقة في المواصلات وان دخلها فلكي أرقام فلكية والمبلغ يسير جدا خمس بنسات كما قال وأنا في أمس الحاجه إليه فلا علي أن آخذه لكن الذي حصل أنه قبل أن ينزل ودون أن يشعر هذا الإمام مد يده إلى جيبه واعطى السائق العشرين بنسا التي كانت فوق الحساب وليست من حقه هنا ابتسم السائق وقال له ألست إمام هذا المسجد؟ قال بلا. قال والله والله حدثتني نفسي قبل يومين أن أزورك في مسجدك لأتعبد الله عندك وأدخل هذا الدين لكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك فوقع الإمام مغشيا عليه لهول الصدمة لأنه تصور عظم الجريمة التي كاد أن يقترفها لو لم يدفع للسائق هذا المبلغ فلما صحى من غفوته قال يا رب كدت أبيع الإسلام كله بعشرين بنسا نعمه ونحمي مجدنا رحم الدين بفخر واعتزاز باجتهاد وعطاء وبناء خطوات العز نخطب امتياك قيم تسمو علم نافع وطموح انا من ذاك الطراء أيها السائل عني من أنا أنا من ستي نمشروع عركان مشروع عركان. I'm협 أنا of my ورسوخي and unto my Lord,欢迎左 faithful seshami chied parece I'll lift كل برق and sign لا Mind your بل ارى الامر حلالاً مخجلا بالدخيل الأسلم دبر كثيرة وعضات كثيرة وقصص كبير كثير ولكن مهما كانت شهادتك كنت دكتور كنت أستاذ جامعي كنت ما شاء الله دكتورة كنت إلى آخره مهما كانت رتبتك في هذا الوقت يقول أحد الكتاب نريدك فقط مثل هذا الراعي مهما كانت شهادتك كن مثل هذا الراعي ابن سيدنا عمر امتحن راعيا فقال له بعني هذه الشات وخذ ثمنها قال الراعي ليست لي قال قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب قال والله قال الراعي والله إنني لأشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فاني عنده صادق أمين ولكن أين الله أين الله أين الله رددها الراعي وانصرف هذا الراعي على ضعف ثقافته وضع يده على جوهر الدين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 يجب أن نصل إليها من خلال الصيام. أن نشعر بافتقارنا إلى الله. منع من الطعام والشراب وهما مباحان خارج الصيام. فأنت حينما تجوع وحينما يصيبك العطش تعرف أنك عبد لله وأنك مفتقر إليه. شربت ماء. شربت ما تشعر انك محتاج لها. وكلما أدركت افتقارك إلى الله كلما ارتقيت الى الله صديق من تراوضه الخطايا فيركب صهوة الخير القراح يفيض على الورا روحا وروحا، فيعلي راية الحق الصراحه جميل فعله والغسايا فذا يبسم ثغره مثل الاغار إذا أدركنا الحليم خير السعد ما الجناح يرزق سواه فقد دهاته مصائب في المساء وفي الصباح الصوم يعلمنا الافتقار إلى الله فلندرك أيضا أنه يعلمنا العبادة الإخلاص الصوم يقوي الإرادة فأنت في رمضان ممتلئ عن المباح فلا تدع فل لأن الحرام فأنت تدع الحرام فهذا من باب أولى يختل توازنك حينما تمتني عن الطعام والشراب وتكذب يختل توازنك يختل توازنك حينما تمتني عن الطعام والشراب وتملأ عينيك من محاسن المرأة لا تحل لك يختل توازنك حينما تمتني عن الطعام والشراب وتحلف يمين كاذبة في البيع والشراء فلذلك منعك الله عن المباح فلأن أن تمتني عن المحرمات من باب أولى وكأن الله أراد أن يقوي إرادتك وعزيمتك في هذا الشهر الكريم أجربها ولا تنسى تعيش الطول هدتها نعيم بين وانسات روح ردتها أجربها ولا تنسى تعيش الطول هدتها نعي من بين وانسات والنسروح ردتها ولا تنسى من الحكم والتي جربناها في شهر الصوم أرادنا المولى عز وجل أن نعيش واقع الفقراء الواقع إما أن تعيشه وإما أن تدركه بعقلك فرق كبير بين إدراك الحقيقة وبين أن تعيشها فلو أن لك صديقا وحدث خلاف بينه وبين زوجته وانصرفت إلى بيت أهلها أنت عندك فكرة عن صديقك زوجته ابتعدت عنه ولكن أنت عندك زوجتك في البيت والطعام جاهز والأولاد في وضعهم إلى آخره ولكن لا يمكنك أن تشعر بما يشعر به والمعاناة إلا إذا عشتها فهذه التجربه وهذه الحكمه مهمة جدا والحكم كثيره كثيره تعيشونها في واقعكم ونعيشها في واقعنا ونستشعرها ونشعر بها وهذا هو الاهم اذا الصيام جنه للصائم فرحتان فرح حين يفطر وفرح حين يلقى ربه فاز من حياته إنجاز ومضى لو كان في عكاز فاز من حياته إنجاز ومضى لو كان في عكاز واعتلا فوق المدى واجتاز فاز من حياته إنجاز Faz Faz Faz Faz Faz Faz Faz Faz Faz Faz Faz Faz Faz Faz لو كان في عكاز إنما الخطوات أولى الماجد فاخذ العزمات وقت الجد إنما الخطوة أولى إلى هنا إخواني أخواتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين ومن المقبولين مغفور لهم في هذا الشهر وإلى أن نلتقي في مواعيد قادمة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والشكر موصول لكل من ساهم من قريب أو بعيد في اعداد وتقديم هذا برنامج برنامجكم الصيام جنة في هذا الموسم الموسم الثامن استودعكم الله كما قلت وإلى اللقاء صاحبه الكرام اذا وجدت سعاده في وفي فكل الخير يكمن في مصاحبه لا تخش الملا عليك دي شراعه بها كل من بها الى بر السلام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 من اعداد وتقديم الاستاذة فاضلة ناصر